يا حظ ما النفس قليل ليل انحرجها ما شالها ملح على لا وما عليها علاجه ما حس تهديان كثير اللي لا قاطع فرجه ولا هو بوى يا حظ ما نفسه من نفسه قليل انحرجها ما شالها من حالنا وما لها علاج ما حستاه دنيا كثير لا قاطع في الجاه ولا هو الدوار ونفسي اللي كل على عالجها حارت تلفت بين مدخل ومخراب بين مدخل ومخرج من غمها ما شفت شيء بهاجها وهمومها في مهجتي العج العاج من غمها ما شفت شيء بهاجها Ζητείτε <تصفيق> العجل <تصفيق> يا حظ من نفسه لا غض عن وجه ولا يا خطري عن خطر وافتح لها كل ما عرج ماني بنا شكل غيرك غلاجها شكوى لغيرك ما به القت جت حجاج ماني بنا شكل شكوى لغيرك ما بها طلقة حجاج شكوى لغيرك ما بها طلقة حجاج يا حظم النفسه قليل انحرجها ما شادها منحرجها Σته دنيا كثير اللي جاجها